بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا وجدت سدادا يوما ترجعون فيه إلى الله ويا قرار بي كيسني دي بتنسن ذَٰلِكَ يَوْمُ يَقُومُ النَّاسُ كَأَنَّهُمْ نَحْشٌ وَكُلُّ نَفْسٍ غَالَتْ عَمَلَتْ فِيهِ شُقَّتْ لَهُ بُرَاؤُ مَا كَسَبَتْ وَأَنْشَرَ قَتْ خَيْرِ تَهْوُ حَمْتُهُ تَهْوُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ هَلْ وَاتَّكَلَ هِمْ مِنْ ابْنَيْن هَلْ خَيْرٌ اثْنَيْنِ رَأْنِ أَرْفَهَ مِنْهُمْ حَمْتُهُ اثْنِ يا ايها الذين امنوا يا ورب بيت امنتم اذا تداينتم بدين يوم ديني و هيثين دينو ايتن الى اجل مسمى hanga bilama bikama tahit yo deeni wa hika liqifatani وَلِيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ يجدو كيسا نتهاب الرئيسو نمنوا برئيسو عدلي داني عدلي دانهاب الرئيسو كناف عدل انهاب الرئيسو جشون حقانهاب الرئيسو جشودا كما اللقع التندبل ها أكتم وَلَا يَعْبَ كَاتِبٌ أكن دني بريسا يكتب بريسو ين بريسي إني وعمن كما علمه الله فليكتب أقم ربيث بريستها بريسو رب نفضل يفيت وبريسه إذا بريث أكن دني عم نئ واليوم لله قرأوا الذي عليه الحق إني نحيت الرجسوني هدين الرجسو Ha istiqara’e waanni barreessu ittihimu. Walyattaqilla ha raabbau rabbibbi isaahaa sodaatuu yerooo irratti qa uusan wala yabaxasminhu she’an haqaati qllee akka irraa hin irrriifne Afko ma jirutti ha barrees siissu. Fainkaan la aleyhixu. yoo nakanan haydi irra jirtu suntahi او ضعيفا يوكا لافا كمان قدومي همون دن دن يوكا دائماً مارا همون دن دن يوتهي او لا يستطيع أي ملا يوكا نمت همون يكن دن دن أفانسك أبمودان او لا يستطيع جدشون كن دن دن أي ملا رأونا هو إن مسائساتي يوقا لوغا ولالو دان افاني تيمبريسان يوقا افاني تا قبا مودا يوقا ان قراني تا تي فاليم للولي به بالعدل نمن امر ايسا مو وانان ايسا حقرؤ والكيتم ما دان قدو هنجليفني انان ايسا اك ابا يوقا كنمن ان تي وعدا شهيدين من الرجالكم نَمَلَمَ دِيْرَكَاي سَنِرَّ رَغَ بُدَّى وَرَّ بَلَّى وَرَّ عَقْلِكَ فَإِلَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ يَوْ نَمَلَمَ تَفْدَر رَغَا فَرَجُلٌ وَمَرْأَتَانِ دُبَرْ سِيْلَ فِي دِيْرَ تَكُّ بُدَّى رَغَا دُبَرْ تِن نَمَلَمَ تُبَّكَ تَكُّ دِيْرَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أن تظل إحداهما يوتك كيسا دغتك فتذكر إحداهما الأخرى تلمتا أقا يادا الشيس تفجتك وليادا الشيس نيد برتون للمان أقا رقاكنا بيان ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا أقا ديني ور رقا به كل يروا يروا يا ممن قوتا رقابا يا جلنيني ولا تسأموا هنهفتنا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجل فروتقوتاتي قدوتاتي إلى أجل هكيرو إثاثي برريس دقتنا ذلكم أقصد عند الله برريس قراته يؤثني إثن إثقاري لربين برستي وأقوام للشهادة أما استرقاف اللي إثاثن إثن غرقارة رقال لن وانبره هيادة رقابة غافة واممي وعدنا الا تَرْتَابُ اذا تديودا شكوا ابو كيفني فيله عدنا ييتو ن ساتو ديودا الا ترتابوا كان إِلَّا الا ان تكون تِجَارَةً تجارته حابرهن يوتاه تمالي نغدي امما نغادا تنيير تندل دلل امما غباجتني يوتاه تمالي دبرثاتين انجرتني فليس عليكم جناح دلين اثنان رنجرو دلين اثنان رنجرو الا تكتبوها इसी सम بريس تور عبد الدلين اثنان رنجرو واشهدوا اذا تبايعتم رغبا سما يرو وللرا بتني ولتغرغرتني مالك اكولن دبني مالك يرو كن قد ولا يضار كاتب ولا شهيد نميتان وابريسو في كرغا بحقون لين واتكهم ميدان ما نان كانا نمميدان حق جل يسودان رغا بح بريفا وان سن واني بررسو هندن دي نبرس جدانيني وانو رغا باو ان كان رغا بي جدانيني اكهيني وانت تفعلوا يو كان حجه تنتات با انه فسقوم بكم قولي اعرك بالرايث باكر ربي الرايث با واتقوا الله ربك ايسان صداد واعلمكم الله ربي دين برتي سوان بو ايسني ابو والله بكل شيء عليم رب وانداه دنديادا وين وإن كنتم في سفر يؤي ملكت حاثني ولم تجدوا كاتبا نلوي في, في البرس ابدل فريحان مقبوض ما جاء افس فهمت ذات والرافددا فاين امن بعضكم بعضا جريتن جريو امني وبركايته بل يعد الذي تمنى امانته نمت كان أمانا بركا يمتسأ أمانا إثا وليستق الله ربّه ربي إثا حذّد أمانا إن كيستي ولا تقطّم الشهادة رجاه رئيسنا وَمَنْ يَقْتُمْهَا نَمْنِي ثِرَيْسَ فَإِنَّهُ آثِمُ قَلْبُهُ ثُنِي دِلْيٍ إثا قَلْبِ إثا ثِمَتَنْتَجِرْتِ وَكَالْقَلْبِ إثا دِلَوِيْتُ رَكْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْبَ رَبِّ وَعْدٍ دَلِيْدًا بِكَلَّ قال سرتك سني قل لله ما في السماوات وما في الأرض رب ما في ونسمتي في وندت كي سجر الله وإن تبدو ما في أنفسكم يوم الإبتوال بوكه كي سجره أو تخفوها يوم خيوده كه يحاسبكم به الله رب من الرتكس المرمر إن لقى ربنا جل ونجده كه فمليفتني الله فيغفر لمن يشاء أبا في أني أرى ويعذب من يشاء ابافدني كتابا والله على كل شيء قدير رب ويندرت يو دنديا اامن الرسول رسول لدغ نبي محمد صلى الله عليه وسلم بما انزل اليه من ربي وربي عيسى راغار عيسى بو فهم القران تي امن الأجوؤومس. والمؤمنون مؤمنون بالله <تصفيق> شو تجارات أمانا الربي وملائكته ملائكة سات أمانا وكتبه كتاب سات الله ورسله إرجمتوهات أمانا لا نفرق بين أحد من رسوله جرجرهم باف نجدو تكو إرجمتوه رب حال جداني أمانا أقوم يهودنا سارا نجد الهجن والنجان يهودا قدام بعضن غريت أمانا غريت كفران مؤمنون يجروهندت أمانا وقالوا نجدن سمعنا واتعنا لا جنة وان اتى أذا جمنى واطعنا إيجنة غفرناك ربنا rabbana مكبر بنا يا ربي كنا وإليك المسير دابين كنا جرما كاتي نو أرارة مي مريم مريم نتلافث يا ربي كنا إني ربي إساني كأتنجش لا يكلف الله نفسا ربيا هندل قلبه إلا وسعها دنديثي لها ما كثبت إثيب وان إثيين شراكت خيرين وعليها ما اقتثبت هذه هي إثيين شراكت وان إثيين ربنا لها تؤاخذنا يا ربي ننقبل إن نسينا يودغني أو أخطعنا يودغ القر ربنا ولا تحمل علينا يا ربي نرت فإن إصرا وان ألفات. كما حملته على الذين من قبلنا اقوم ور دراني رت تي في تنور تي هم بين ربنا ولا تحملنا يا رب بنبث ما لا طاقه لنا به ونتبع چون دن دي واف عنا يا رب ارنوا دبري واغفر لنا نور رامي وارحمنا رحمه قد مولانا أتي السورنا نوقتمسي على القوم الكافرين توتسديد توتا كفر توتا ايرتي نوتومسي ج سوران بقره غي ارغديجيسني غي ارنا شعبان ابو لي قدني سدي غي يا خميسه ساعه اربع دقائق دقدمي تربتي توقف الله خيرا